في دولة أجنبية أرادت فتاة أن تتزوج من فتى مسلم ينطقان باللغة العربية وكان الشاهدان غير ناطقين باللغة العربية فهل هذا الزواج صحيح؟ وهل يشترط في ذلك كتابة العقد؟ وهل يتم الإشهار على يد غير الناطقين باللغة العربية؟ في هذا السؤال عدة نقط النقطة الأولى مبدأ اشتراط الشهادة على عقد الزواج قال به جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة وذلك لحديث أحمد والدار قطني لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل والشيعة الجعفرية لا يشترطون الشهادة في عقد الزواج فهو عندهم صحيح بدونها لكنه أمر مستحب فقط كالإعلام النقطة الثانية هذا الزواج بين مسلم ومسلمه فيشترط في الشاهدين الإسلام لأن الشهادة فيها معنى الولايه والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إذا كان الشاهدان على هذا الزواج غير مسلمين بطل العقد النقطه الثالثه يشترط في الشاهدين أن يفهم المراد من كلام العاقدين اجمالا وان لم يفهم معاني المفردات فلو كان لا يفهمان المراد فلا يصح العقد ويشترط سماعهما لكلام العاقدين إن كان العقد بالكلام أما لو كان العقد بالإشارة فلا بد من فهم المقصود من الإشارة وكتب الحنفية فيها خلاف لفقهائهم في شرط السماع والفهم فمنهم من جعل الشرط هو حضور الشاهدين فقط وإن لم يسمع ومنهم من يقول لا بد من السماع وهو الأصح ومنهم من لم يشترط فهم الشاهدين للغة العقد لكن الأصح أنه يشترط فهمهما للغة العقد ووفق بعض الفقهاء بين القولين وهما اشتراط الفهم وعدم اشتراط الفهم فقال إن اشتراط الفهم محمول على فهم المقصود إجمالاً من كلام العاقدين وأنهما يقصدان عقد الزواج وعدم اشتراطه محمول على فهم معاني الألفاظ بعد فهم أن المراد عقد الزواج فيكون الأصح في المذهب اشتراط السماع والفهم إجمالا للمقصود ولا يشترط فهم معاني الألفاظ بل يكفي أن هذا اللفظ يقصد به الزواج النقطة الرابعة أما إشهار وإتمام هذا الزواج في دولة أجنبية فلا دخل له في صحة الزواج وكذلك كتابة عقد الزواج ليست شرطا في صحته فقد كانت عقود الزواج في القرون الماضية لا تسجل لكن في هذه الأيام لا بد من الكتابة لا لصحة المعاشرة الزوجية بل لحفظ الحقوق وعدم التقصير في أداء الواجب بعد هذا نقول إن كان الشاهدان يفهمان اجمالا ما يحصل من كلام المتعاقدين الدال على الزواج فالزواج صحيح وعلى راي عند بعض الاحناف يصح الزواج بمجرد حضورهما وان لم يفهما ما يقوله المتعاقدان والله اعلم